خلقَ خُلقَ مِ إِ داتِقَ يَخرجُ مِن بَيْنِ الصُلبِ وَتَّرائِدَ إم على رجَعهِ لَ قادِر يَمَتُ بَلَ السَّرائِر فماَا لَهُ مِ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق إنه لقول تصد وما هو بالهزب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا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 فجعل له غفاءا ان احوا سنقرئك فلاتنس الا ما شاء الله انه يحلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فَذَكِّرْ إِنَّ مَفْعَتَ الذِّكْرَا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْخُضْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذكر سن ربه فصلى